بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اوارو آهو نالبو ترعزو بازا كان بو اواني کلچشانو پیوان دا لکرينو فروشتن دا بازيو يا لهالسن كان دني خالتشي راس نالن شد وإذا أو وزنوهم يخسرون بلام كاتيك شت بودا يظن ايك انهم مبعوثون ليوم عظيم اي اوانا كمان كبراسي سندود كرناوا تاسر انجامي خيالاتو فيلي بو برن بوروجي تشيزور سامناكو ترسناكو غورا يوم يقول الناس لرب العالمين اوروجيك همو خالشي ببي ودوستن لبردم دصلاتي كلا ان كتاب الفجار في سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم وزبهن اللي ترا زبازي تنكبر تاوان باران لسجين داياه جاتو سوزاني سجينجيا ناميجي ديارو اشكرايا هر بروالتی دادیار که خیری تیادانیه مورک راولو کراوی شه. ویل وی يوم الدين للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. هوا رؤاه النال الله راجدا بوآنی بر وايان نیو خدا بدروید زانن. آونی کبروايان بر راجق قیامت زندوبون و نیو همیش بدروید وما يكذب به إلا كل معتد اثيم كسيش بربا بني ورجبه درون ازانيد مگر هموستم كار يجي گناه بار نبي اذا تلا عليه آياتنا قال اساطير الأولين او جرك سانيكاتق ايه فرمان كان ايام بصرداد خوندريت و الضلين اما افساني بيشنانو بسرتسوى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نخير وانيا او نفهمانتها نغنو دانا طلشين بل كود جنجي هنا و تلجي داي بوشي و نسرنجم كارو كردواني كديا كرد كلا ان لهم عند ربهم يومئذ لمحجوبون نخير روس كاربونيان نيا تنكبراستي او رجاء بربس هي لني وان تا وان بارانو بروردغاريانداو ببشد بن لبينيني او زاتا <تصفيق> ثم انهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كن تُن بِهِ تُكَذِّبُونَ لو جواب بيغمان دخرنا النا واغري دوزخوا باشان بير اندو تريت اما اوش فينيا كبرواتان بينبو براستان دزاني كلا اين كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرضون يشهده المقربون نخير دستيسر فرعزان دور لو تنقاني بل كوننا وكان دوسي رفتار ولا شوين برجو بلند كان جاتو تزاني عليون تيوتونا نامي يتي ديارو اش كرايا هرب الرواله د دياره كخاوني سر فراز وبخت ورا مور كراو لو كراويشا ونامي فريشت النزيك بريزكاني لاي خداديكنوا بسرسامي خوشي و سرنجي تشاكو خدا فرستي تشاكان ددنوا شايتي لسرددن ان الابران في نعيم على الارائك ينظر تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون براستي چاكان خدانا ناسان لناو نازو نعمة داجاني خوشي وشالي دو نصر لسر كرسيو قنف الرازاو كان تماشاي دورو بري خويا اندكن سرنجیدی منی جوان و باختو خاطو، باعث تو گلو گلزارو، تافجو ربارو، ناز نعمت نبراو بیشمار کنددن. خوشی و خوشگزارانی ناسک پرویی ل رخساریان داد بینید. شراب چند پیشکش دکرد کپاکو سرمورا. کنوشک را بانی مسک او ناو پرد کاد. پیتوانی شرابی دنیا یا دورو دو رو بریش بوجند کاد. جا بال پناهی او دا پیش بر چه کردن پیش بر من تسنيم من يشرب یشرب المقربون. اروها او شرابا آیت کیل تسمیم تسنيميش صرت آیکه تنها خوش و استانو نذیکرا و ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم قلبوا فكين. <تصفيق> كاتاجيش بلاياندا تبر بنايا ديان كردت شبا سرتو سرتو واتهوا اشهارات ياندا كرد كاتاجيش دا مالوا بدام بيكرينو قال تو دا هر با سيان قالوا اننها اولاء الا كته شش ايمان داران د بين نو دلين براستي اوانه قمرانو ل رقيبه وبابيران داوا يانداوا و ما ارسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون خو او خدانا سانا روان النكره وانت شاو بن بسر ايمان دارانوا امرؤ اتر نوري ايمان داران جا امرؤ ولكن باور داربون تتعلم عن على على ينظرون هل مجرد الكفار ما كانوا يفعلون لسر كرسي وقنف الرازا وكان ان تكون كان ان لسر شاشي تايبتي تكون باشا آ يا كافران باداشي اويك ديان كردران و